بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيلهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف ما